التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان دين النبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين، أن يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا.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 إِنَّ إبراهيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رغوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا